اجئتنا نتا في كنان الهتنا فاسنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما اوسرت به ولكن اراكم قوما تجهلون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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوما المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أَغنى عَنهم سَمعُهُم وَلا أَبصارُهُم وَلا, ولا أَفئِدَتُهُم مِّن شَيءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ ان كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهمئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات عنهم يرجون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من يهدون بانا الها بل ظنوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفتون وذلك افكهم وما كانوا يفتون